وبركه كثيره بحسن الله سبحانه وتعالى وقدره الى جلاله جل جلاله بركي داره او وذلك الرجاء الرجاء او اص يا الروح ويا الاله الاعلى سبحانه وتعالى ما كملت الجمله يمرنا داره في سواريل الله تعالى يتولى الى تولي اهل معرفته لمائتي اهلتي يعني الرومين في بس هي بس كأربعة وثلاثة وثلاثين سبحان الله ولم يجعله مؤسسين للتجارين اللي بدأ اللي بدأ دارود يعني اللي بدأ دارود وأبيه الآخرة بحوره مؤسسين اللي بدك أهل معرفته كأهل نكرته بذبيت أهلك أهلكوا بمعنى نكرة بمعنى الامتحان بالورقة بذلة اللكو بذل بذبيت أهلكوا هي قوة أقوى أقوى رجلي في إيمانك أهلكوا لو لا استفيدوا سأل الله كده لما بدأ دارود أهل المقرآة الذين أهل المقرآة خابوا جود الرئيسي من هدايتي هنوثي فكبوا الدرية هنوث قال الله سبحانه وتعالى يعني كبوا ليسوا يأهلي ولاي ولم يمالوا أأنهلين من ولايتي أن لو لا يجي سبحانه وتعالى كثر فكيننا أو أحبك قاعدين أو يعني الله سبحانه وتعالى فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحصلون قال إله سبحانه وتعالى استمل ما بيجي، ردة مقرنتها يردك قالها لا أروحي إلى هذا، روح إيران كلنتها، يروحي كف يشلك انكِرال الله كلن، ما البورشية هي رولج وما البورشية هي حتى عبد على بالروح، الله سبحانه وتعالى لا ولا استمل، مو يعني واحد ويا هادين مرة سوا على منا، رب سبحانه وتعالى واتس صارين، واحد يطلع عكس يلا، روح الشركة كلن تأمر، كفر كلن توال مخمل الناس، خدمات سودوري سيدودولي دار الفودولي خير فودولي كلامه من هالين هذا هذا السير في الجالب وكومنتوه مخلص لنا هذه في نكيلورين تري يعني وحوي أبوطاس لا الرجال هو يعني شفاء شفاء يعني وحوي نكوا وصل بريت اللي ها قريت صلوات الله تعالى مع ذلك ما أرتك وصل ما أرتك وصل عليه صلوات الله, صلوة الله. قال الله لبسه أخره الله لكن سبحان الله ذنب نارتك صار يسمع نارتك صار يجلس لكنه كفوا بنت أوكي لا شف أبو النبي صلى الله عليه وسلم ويريد نارتك صار الكلام قوي مركّس الإنسان قط صار يعني إلى الشيء في المدرسة صار يشفع عليه يا واحد يقول على بعض من النار بعض يعني مايحب مايحب معناه هو يبدأ في جرا وحنا كذا في جرا يعني كذي يقول مركّس يقولك إذا على كريما الله بجاولي الإسلامي الإسلام تولديتي وأهلي ووولي أهل الإسلامي وولي أهلي وولي أهل الإسلام إس إسلامك أهلكي تولى وديه ثبتنا إله مصدق على الإسلام المبشر حتى أن القاتب إلا أنك غلوك اللهم عنا إسلامك ولنا إلا أن نكون معنا كلك اللهم إله مصدق الإسلام المبشر ساتسي الله وجدني أنا ومرت صلاة خلف كل بر وفاضر من أهل قبلي ورأوا نرى وحنا أرجلا ونعتي الصلاة صلاة العقيلين الصلاة خلف كل بر مسك سوء بار أجناس عادل هلغضو أهل وفاجرين يمسك سوء فاجر كذا شيء إن الصلاة الوسطى العيان أهل أو من القبلة في بلاد أهل كذا يعني هذا فاجر هذا هذا اللغز عادل هذا اللغز أما الضالين فاجروا عاصي هذا اللغز وحن أهلنا مر هذا أهل أو مسلم بياي إن شاء الله والله المسلم الله أراهم كانوا عاص، كانوا مجرم، كانوا فاجر، شلاديز ما تعس والله يغفر لهم. ما رح يوصل هي فجور في أوسا السير في هي قال إسلام تلغي بعض أوسا جارسين من وحوا وياه الوجود خاصة ومسألة العين ما واج، العين. يعني يبوحه مسئولته، هي إمامك مسؤوليته، هي جديه هالضغلك، هي إمامك متاجدك، هبيء فاجر يا هاي وعاصي يا هاي والوجود بشكل صلاة لا تنسى ما بعد. والله أنا لا يش، قالوا الله على على الوسوط ليش على الله. شوف معلو التكليف وكله. أوه الله إذا. إيه علماني إذا أنت تقول مالك حتى بك أهل بجورك والمودة أو بسكالية ومسكال الجماعة عندما سنة والجماعة أولوحان وخطسة نبي صلى الله عليه وسلم فارق الصحابة التي تدارني وعليك يسلون لكم وإذن تكتينيان يعني, يعني صلاة هي إذن تكتينيان هذه صلاة هي إذن كوى الذين أجري إيضروا إن أساء صلاة وعليه هذه صلاة هي عميان إذن كو أجري ايها الذين <سؤال> يجوز تصدقوا فقدموا عمر واث سي عبد الله بن عمر يا صحابه ربنا يعني وحيت لكم تجنن منكم الى على حجاج بن يوسف كنت بالين في صفاقه اسعوا رب بدل يا رب بدلوا اخيار دي غوبي قوا منك ستك تجنن و ثلاثه تجنن ومن قبل ما ندمو الحجاج بن يوسف جندب وعبد الله بن مسكري التريبره وعبيد الله بن لاي وانا كو اكاري لازم دبي الحجاج بن يوسف كريات انك النار مثلا عبد الله غير غير الخمر عبد سري الله ما في بلسوه ساعات تيجي لنتسوش هالشيء ولا يوري ما يدين كورديا، وخبر على الناس اللي ركودي عقودي ساعة كورن من الجيل ما بندو بدي، هو جيله ولا كلام الجيل ده ما بندو معانا واحنا كبرنا عليه سال سكيل ما، مركزة ده على الفجوج كخاص السنة ده إما يهين وإما راح يناموا وليهين والهود بس صحة الفاجر أهين وصالحة أو هدوه اليو إن أستجم هزاج في سرات كدو أيات تعالى كائن قلت أيات لكن أي سقوة أم صلاة الجماعة إنه كثر ومساجد إيوه شو قد يميرها ya ilu fajir lakutu ya ilu fajir lakutu salatu aljamaa'a ilayhi aya laga marmaal waxa heleey mataaliq aya maisa waya waxna wax laga wa ka xigulinka marka ila soo ونرى صلاة صلاة أيام الرجلا برسالة جوتك والخلف كل بر متكسق بعريق عادي لجلاش الساوي وساجر متكسوجاجر ومن أهل كلة طلابات يا كمل وعلى من عدة صلوات جوتك الأيام الرجلا ما صب متكسق منهم يا كمل يعني أو بدر حديث صحيح حسب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه أمة في الجور مركيما دال أي وكو ريس في صليع الصلاة على هدي دعيا نبي الله عليه وسلم صلي صلاة الوقتها. Sådan dogte jeg det for kun lidt gæret. Du kunne også gøre det. Jeg har også sådan kunnet altså bruge det og sådan sådan sådan. i vores kirke med mange af dem der er i sådan en bagdel. Helt slet sådan i med mange i وعلى بل حد صد يقرا انه قلتك راي ما كان من في او منه اهل الكتاب كما قلت اهل الكتاب ايه غير يودنا ان لو تكلو صلاه بالجزره عيان ارغابنا برضو تروحوا او تجال حين او وعلى اللغة كانت فاجر وفاشط وعافي أنت تشري اللغة كانت لغتهم فأسهل معنا واحد انتقادين ولا ننزل أحدا ولا ننزل يعني قوليو واحد شراء وعيهن دمستحوره كبغل حوله وعيهن دماتجاهات كدو الكفر بنيهن ما لنكست قوليو قولا قولا قولا قولا بيت قولا قولا قولا معنا واحد قاب كلا واحد صوب حي linta soo gudca ka dhacay waan u tagaa wadi kale هذا soo muujigaa lugu dooda kalbaa wadi kale hada lugu yeelka min yaa wax weeyaan hadduu inta lugu kalbaa humuuntan keliya la lagu aaminsan waxa la waxey suraas ah amal nax ah ama ku suume islaam tuu gaarayaa in la gubo meel alla meesha lagu arkano ay adubri khalaqa taala wayan dambe bal waxa weey rag yaa leey dhahir ah aanu iyo sidoo moqataa culimada ay taala u geeyo ada waxa weey sii miyiba ah ayad dallaabti ay taqashban linaaya ma taruux aduun lugaan ilaah subhanahu wa ta'ala diin fi marka الله ala إيمان iimaay ku dhima ta qiddada uu ki jeesan kitay wax islaamiyadeedii soo bulisana loo haynin waa lugu socraya kala khilaaf baynaa leeyahay baaduna masailo leeyahay khilaafay haddii tusaale taarikh 33 mid ay baa khilaafay wakran wa taala waxay ku kaleysan tahay majal من تبع ضبط لو كتب سلاعي على من مركز سلاجي زينا كتب كده واحد سيدي سواح على مثلاً لينع ولا واحد تهويله يعني في الكار يموت كارو ومستمعة تأثيرين واحد وقته جيتنا ما ها هنا الأركي إذا هنا زملائنا كتب كتير لو على الأركي ذا إن الضبط أهل البلاد أي كوز الجرومان شال الله أنت يترك شال أنت الوت صادرا بذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس في لا النبي صلى الله عليه وسلم في على فاهمكم سوا موسى على عليه وسلم واركى اليه دينك صحيح الاب اركى صحابته دينا سكتينا لكن النبي عليه وسلم يقول انه تتو صحابه الله عليهم يا يهجري siida daradaha oo u sameeynaa dadka murcadaa iyo xadidaa iyo ciqaabadaa hadigaa ugu qotii ahaan yani talabada iyo kibin grey sa hadii dadka muslimiinta ay ku tagaan ingiriis iyo gal laakiin kii cayn وعلى من ما تأذى الصوَّق كل مطية وعلى من عذب شمّارا وكتّج الحنر من الموتِ كانوا ماتوا مطية ومنهم أهل قلعة كمِّلا ولا نزلوا على عمومك ولا يك عذل ليهال أهل قلعة حكوتير مناصتين بدن أهل قلعة مناصتين بدن سواء كمناصت النبي فظاهرة وباطلا لأو جاب إله مرافق يهئ شائس الموتِ ولا نزلوا مد مدة ولا نزلوا مدة كنيل أحد الغض مدة كنيل ومنهم كمِّلا ممن أهل الله كملت الجنة في الجنة ما لا ولا النار النار لما تدشين إحدى الأرواح إنه شنو جالي؟ إحدى الأرواح إنه النار مو ولا نشهد ما مر الكفر إلى عليه دش ولا بكفر قال له يعني هو ما خاد شيء هو ما خاد ولا بيشير كي يشير ما لم يظهر هذولا كباهرين منهم حجر شيء شيء من ذلك أعرف ذاك منه هبى فقال له أي كفر يلفاق كم, كم وقنا يعني واحد ويان هو ما خاد وَنَذَرُوا المستيل الى ورذيل الى سرائرهم سروا الى الله الاه الذي لا ذيل له تعالى سرائح وحقرت بالي قلب وروح قد دنا قالوا لشاءت الله تعالى وحسابهم على الله وحسابهم على الله النبي الذي الله عليكم مع المثل الوحيد وقاصم الوحيد بينهم لما حتى gaalka hada jooga ma aan u badan في fikrada laa tiriga yar ee ay aayne oo kale sannog laadu dooro yaa la waxa filim sonnaalo oo okay filim sonnaalo oo akthar uu ka cabar aanu u badan kareeyo fikrada laa tiriga yar Allahuma ila tiraa wa habu shirkiga ee gaalawada ku dhin tiraa tiriga yar ee uu منا شمله وظمه خاتئ كفيف منا النار وظمه خاتئ كرجل إلا عجب النصف أروامه يعني أمبير إلى هاي مؤمنين كمؤمنين ثائينات وصلوات الله تعالى عليه شمله وظمه خاتئ تعالك إذا يعني واحد المبشرين وكذا أوجدان وصلوات الله عليه ولي وليه في هذا الوالد جل و هذا الوالد جل و هذا الوالد جل يهوى لي عليه سلام السلام لكن عبده شمله وظمه خاتئ تعكر بعد العلم وعليه مسلمين فضل مصلين كما يشه بالجلم فقال له اهل الجلميه هاي اسمعوا الكلام اللي قريا بيه فحديث اللي قريا حديث يا معنا واحد سمرني في, في جريج دا يعني لازم نصلي على عليه الصلاه والسلام الجلازم مركاسه هو اللي يقول صلى الله عليه وسلم وركان مركاسه خير او مقاتل مركاسه اللي يقول صلى عليه وسلم وجد mid kale la soo maray emergency ee ismuhal wareegta markaasi ilaale gacal ciwaanka ku teeyeen markaas kulan uu ka laabtay wajiga okay markaasi saaruhu wiil iyo wiilada macaalada sheeda si hore khayr baa ku sebtay buri sanlada wajiga sidoo kale 14 cakel بعدها العمر كفوه حاسو كريسو أيه صاحبي كيود اللي شري أيه أيوة أيوة على واحد وداروسي إلى الجزمين كريين ورثين الجزمي له أيه لم على رأويه المحيرين صلب إيوه يعلو واحد الأناشرين أيه تفعله رأيه خواتين إيوه إلى السحارة تعلى كليته وصيامات فروح قالك على ريا بقينه صوبتيه الله السحارة على إبل سبله ولا ننزل مدشين لا أحد رقيه مني هي كملة جنة يجنبه مدشين ولا نار النار لما أنت ولا نشهد عليه ولا بكرتين إنت دمغ كولا وحض وقال لما ربنات فيها الإسلام يقول إنه بريك كتس هدو سنكرم إن جال لما مقادمات ما إبنانا إن جال لما ربنات لما هذا هو برهان عبد الوحيد الإسلام يقول إنه ولم يصروا كف رب واحد جال لما ربنات فيها وحش في <صفيق> رأي الظن يستلزم كثيرا من الظن ما لا يمكن هي تكون غالبا وتدينه يا توظن فان ظن اكثر الحديث وجدا ما لك لي شيء في سوله ان سوله ذا ساريه مايا اما شيء احتمال اقبالكرا <سؤال> او شيء شيءا بقدر ما غالبا سقط به ايذ رمى شيء هذا قلبي يؤثم ظاهر كل شيء له وقلبي يؤثل لفه من له وحلاقي للروح السكالة تقول ويا شو البرجاء قلبي إلى ابن أوثق الله تعالى روي المسعد أما دليله أما قاعد الشرع وقال مسكيل سعد اللهين أو مرافق له صر كمته إن مع ره مرافقين فيه قال يجلسه سر اللذاء ولا مشهد عليهم بكفر جعله ولا بسرك اي سيكي ولا بالنفاق اي مناسط له ما لم يظهر هدوثا كباهيرين منهم حقوذا سيء سيء من ذلك ارنجا كمي هدوثا انتا ميزكا كباهيرنا ايضا واحد الضوابط به تكثيرك انسو مرنج ايالا يعني من المركان اللي مرحب ايج جانوه كرتوه بشه تبع نبع او دب دب دب دب لكن جانوه جب وانو صنقو يعني لهم بسوق عواط جهل ايو مجرد يعني واحد إذا عوابث المسل يأوصل لغلل موابث إيا قواعد الشرع إلا المسل يأي الله بها يهبر وَنَذَرُوا وَكَثَئِ إِلَا سَرَائِرَهُمْ سِرْتُ وَدَلَأَ إِلَى اللَّهِ أَلَّا لُهُبَثَئِ إِلَا سَعَلَى تَرَيْهُمْ يعني وحي ليه لأهل العلم مسألة صديقة هي الصديقة هي الجالسين هي على وقظهم كأحكام زراعة وتربيه إخلال فهو مبتدع أهل براء علمي روح الله روح إخلال مسألة ما تسؤلها هذا حكاية الضلالة أشعة الضلالة تدل على مين إخلال فهو مبتدع ومنهج أهل براء ومنهج أهل براء روح عزوم على هو تسؤلني وومعنى واحد وووو يعني واحد, ومعناه واحد الدليل استياء ولو دليل استهاب لا وقت على ذلك وإذا جاءوا أولي هذا إلا تبجي يما مسائل فرعية ومعنا واحد وأحكام فرعية كاملة وياهم معناه باب العقائد بأنجل الروح وووتبني سني الاستهاب وجردي أيضا, أيضا, أيضا, أيضا وصل الله وصل الله اللي تتبجي أنت اللي تتبجي هي صفيقنا اللي لو عملها والله على الله وصلحه على نبيه وحده محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول المالك رحيم الله ولا نرى الصيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه الصيف ولا نرى مأرج نبلي أشاهده الصيف مأرج نف يعني ما يتفعى بني أن الصيف على أحد روح دفي أو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومع ذا النبي يسمى هذا صيف دفي شالوك هذا ونلذج على الله إلا ما واجب عز أي واجبيتي عليه في شيء سأصيقو سأفعل أي واجبيتي يعني إن اللي بيروح مسلمة أو الله رضي الله ما أثق قاعدين إنه مره مزنين إلا أدا أي واجبيتي بأقوى واجبيتي مي معناه أصل كواحوي برضو روح مسلم هي إنه معصوم الدمية بيسو إنه بلا شيء أكيد النبي صلى الله عليه وسلم وين فَإِذَا فعل ذلك عَصَمُوا مني بماهم وأموالهم بالله حقها أو إلّا أقتلوه وعلى أخو ينروح مسلمك ومعتوم الدم مرضت هذفين جلين وح يعني وحو يروحوا الإسلام نورك صار لنا الله عينين أو سنجعل لهين اصل بيجي وحو بيجي له الحرم إن لا تقلل في ذكرية لا تقلل من ذلك سوف يكون من حديث كما يقول الله عليه يعني لا يحل دم مريء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنني رسول الله إلا بيسدى ثلاث يعني الرجل مسلم وشهادتين كثيرين ليه بنار إلا والنفس بالنفس والطارق لدينه المطارق للجماعة. يعني راح إن ويعين من حد شرعي عايزوا جتسي وانتو هرئجورو رب عايزين جتسي. يا إن النفس جاية والنفس لازم جاية. يا إن الدين تسي كتسي والجماعة دي كتبها هي أوريدوري من inta waxana cidda waxana cidda midba muslimi tuubaa laa hadiskan إلا بحقها والذي وشير طلوات الله وصلاة الله عليك حقاً يا لحسن حقاً يا ربنا في هذه الحديوة حد شرق عقلان اللغاء فيه. حق فيها حقاً إسلام كثيراً وكل أيهاي ترواح حقاً إسلام مثلاً سيداً النسائنية سيقول النسائنية والكتاويضي سيقول تقريراً هذي المسلمين مسلمين أكواها أم الضوار دجان أو مجموعها أي محرمات كظاهرك شرع وحو حرميه إذ أي السميان لو نبع يقول يا والله تعالى يقول البلوك لم يلا هدي واجبات كشرع بأيون الظاهرك هدي إيضا معناه وحويان أي ديلان إذ كم مغلق الزكري بحيان مثلا صلاة تكتلان مثلا وكداً. يعني وحوي واجبات كشرع بقى. أي مغلا؟ هيا ولا هذي دلال وساع الشوقي أول كليشان. أو أولين اللي في عرب الجروان يذا مع ذلك يعلمونه. أولين هذا واحد سكلا فين. سونا كشعائر يعني يحو في يعني في الفجر أو ثلاث. ضطوع ذي كفتان. وبرشل مشدك من أيديزه. يعني أيديزه مع سمي اي أيدي كليشان أولين سكج هذا جادان. ما لغدة على ما يعلم شل غدة على الماء رجع فيه الفجر ما على على الماء خلاف بين العلم والمشهور على راحه السنة أول وجباس ثلاثة وتسعة ما تبتمس راحله لا روح مرهاش شهتين كقربا يعني راح ويا الله وثا منكر يعني واحد بلأ أو شرع في قوائجه الصحة ينصوشنه الرؤعة ممكن قال لغدة على وعلى كملة منك خوارجته خوارجته يعني جنورا على الوحي قراني للمسلمين هذا النبي صلى الله عليه وسلم على الله جل وعلا هو صلى الله عليه وسلم هذا جثو والله إله أبو نبيه مثل كملة ما سلمت في قطاع الطرق ذا كتب جوسة سماية ملتشة إذا كتبت أوجلا معناه والله إلى أخيره بغا muslimene forpoler bare lade dig alene med deromme, hvad har det til slags at jeg lader dig alene med? Du er udeladt, jeg lader dig alene med. Me Imam var short, ja, mislikkede, du ligger der, er jeg nødt er det er ikke en enkelt person, der er nødt til at se dig. مفاسدها كإيماني سنة مصالح لأي تفضل حدث الله كتوحه على التورير ساي يعني واحوة تزيد الثونة بلّة موجودة. يعني واحوة تساتل برشي كبليم ليجي أم الله بادل وحوة يرى تفايلون لكين الماء يعني واحوة بعضها اللي علم رواحي لا بد من الإمام. أضرب حواويت خلاء إني شيلته. هذه كوه حيرت بدن أمم مكرسون زول زان. أولنا كم قانون كرتم فراسيس فربنا لا يتنكث بلنكر إني. هذه أشيلك كرزنا. أيا ذر وحوي وحم الحناية. معي ولا نرى خروج خروج على أئمتنا ولا ت أمورنا. ولا نرى الصيفا. سيف مأرجنا على أحد الروح يوسي ومن أمة المحافظة صلى الله عليه وسلم إلا ما وجب عليه الصيف سيف تنجعي قواتي في المهيان على واحد النص عضو الشرع الله يمعنا واحد ويلا واحد سيف تنجعي قواتي في ولا نرى معرجنا القريجة دي على أئمتنا أي ماذا النظر اللي هو دشرة مضحنا الدشرة لإنه قبحه أولات أمورنا أمور سمدة قواته عن فكهية إنه القبحن معرج لولا إنه قبحه وإن جاروا جور بهالي قول بهالليل ما ذل يا عبدالله ضرو يا معاصي هالليل ما ذل ذروان إلا غبحة معرقنا على راحه اللهو فلا جوش تزحلقون غلولك سو الرب يعلم ولا ندعو عليهم ما هبارين عيمة الدوق ولا نزعل نسي بما يدنج من طاعتهم طاعه الله كثيرون يعني طاعه الله كثيرون ونرى طاعه من ضاعة الله إله بعض إنسان سمع عز وجل فريضة حارب فرض يعني رح ويا بعض إلهاه وفرضه إلية بعضه بأيام رجعنا صحيح الرّب سبحانه وتعالى بعضه فريض كأمر قادس شيء كأمر قادس وما لكن كأمر قادس الرب أتعور قادسه أيادو عديع ثمان و الجرم جرت ما لم يأمر هذه الأبرو هذه معصية معصية معصيها بيها إذا السفران لا ضاعف لمخلوق في معصية الخالق <تسألك> من الذي يرمايه ونبعو أن نعود عيننا اللهم يخبرون عيننا أي ماذا بالصلاح حجاج إله إله إله هجاجيئي والمعافاة أعطين الله سبحانه وتعالى أنه استعافيه خلط كوننا الله سبحانه وتعالى إله هجاجيئ ونوته فيه شخصا نبعو أن الله سبحانه وتعالى ونغبره إنما ومسألة الأئمة أئمة الجور مسألة عام كاو يقول حيث يجي فيها دي كوري صرا بين الخوارجي وأهل السمة والجماعة السنة والجماعة واحد أركان ورسول النصر الحديث في خراوك تصير إن ماذا جورك وهي موضع المعاصر الدين تكسرين قال لي ما أحد قال له هايكو هاي ماذا الله عاستو كالتاه إنه جوهو سنولاده والأطيعه وشيلا قال لهو سبحان وطاعه لأنك عمسا لك السيد أوجدت ناس معنا واحد عنده الرسول والجماعة أي المسلمين خوارث الواحد المسلمين هاي مربع ذو إمام جور أو جائر أويه وإلا لازم يعلموا وأحلاويه في الدوري هذا إلى لجيل جمع مركوسي الحرمون مت واحد ويان إنه هاي كان إمام كجائر كه حديث ست نبيار أنتم معنا واحد وليس يتقادم أي كذا هذا ابن أبى إمام ست بيجنت لسه ضعفي لكن كريم عادل هذه ay soo toogal ahayn oo rintaanka mafaaqid far badal iyo diig badal oo daato iyo kharaaf far badal iyo uu ka dhacayo xaaladda suuq ee kala da iltaayo wamnaajii annulla wa لكن يكون كذا بيا إمام دورا جوتي اللي اللي لكن يكون ما عندك شغله ولاشة كذا يوم العلاة صار درد الأهلين بقول صلاة إمام جائر جاءي رؤوس اليوم عن تهاي هل هبين إمام العلاة هل هبينه إمام العلاة وح عن بقول صلاة إمام جائر رؤوس اليوم عيا لي ومحدود مفسد ومحدود لكن حاله ذا محدود من الغرب إجوا البيس هذا أو ملك السيجلي أو في تاجوين بادية أو بربو بادية أو لا لا شيء أربع على خدمة زوجي الآن بادية وأم دا بروم وقتل ما مكى وهك عاوز مبادئي نوقن إيه نقدر توالناه يعني وحويان مبدأ استجع أمة الزوجة معنا وحوي كواصق وإني مثلي في البر بالك إيمان السماء الكفر بواحة لهيني كفر بواحة قال ما حد og den lille ide er beviset for at en af disse rohninger må være sand. Abdul sejgal er en, og Abdul gal er en delil af Allahs. Kroppen vil tilstå at han har Og han vil også have en kærlighed til det, han أيمنا بركة أطلعه تبعيتهم كذا الله سبحانه وتعالى أمري وأطيع الذين لا آمنوا أطيع الله وأطيع الرسول وأول الأمر منكم أول الأمر ومرحبا يا مام الكوين وعسلت المفسدين وأقوم الصلاة علي يا من وصل عليه الله عليه حديث ربنا مقوش عري إلا أطيع أيمنا فكله وصل عليه صل الله عليه وسلمه أول من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عص الأمير فقد عصاني رضي الله عنه منك أطيع الله عطاي منك أعصي الله عصي منك أميرك في ما لا حديث أطيعنا أنا أبي أطيعي منك أميرك في ما لا حديث خلافنا أنا أختلفين رضي الله عليه صلى الله عليه وسلم بل أئمة الجوه كحديث ربنا ما هو صار يعني لو صلى الله عليه وسلم خيار أئمتك الذين تحبونهم ويحبونكم وتثلون عليهم ويثلون عليكم وشرار أمتكم الذين يبغضونكم وتبغضونهم ويلعنونكم وتلعنونهم صلى عليه وسلم يعني أمدي مالحظة وصي على فوق انتحالك لكل حبيل يجب أن يتعالك وذو الزحين الثاني يجب أن يتعالك أمدي مالحظة وصي على كو اذن سمعت حين ادى الى العزه يقول هذا في المعلمه فاعدها قال قال قال قال قال قال قال قال قال فره ما لم تروا كفرة قال ومعناه هو على السحرة وساعل أرواح الماء. إلى آخره. فر بنتها. يعني أحاديثه وليس الأريت خير الله خير من ما ما على يقول. فرج جماعة المسلمين وإمامهم من في أنت جماعة ضيّم لا زينك أبو سعيد الله رضى الله عنه لا في حديث بركان يوسف أبو ربي أزوج برب حديث رأعته من العباس نقي إمام سيسار كما عصي يا إمام ساركاني ليس مع عدي تكوه في حن ما حولنيك مع هذا مع أودير ما تمية جذرية من أبو سعيد الله عنه إن سوا على جد عاليه على ووحى إلي وضح وكالسلسل وضح أمامك ولم نرى معرض أن يكون خريجا بإحتال حلقة إلا كلا مرحنا من الوضح وإلاك أمورنا فررهما يسير سوى لنا يا إلهي لغم الوضح وإن جاروا يعني واحوان جور بها ما أنت واحد مداء المسؤولات أنت واحوانا ويجب أنت تفضح أمامك بصمم أنت ما الحوين الشيء ما الحوين يا أنت رضبان ولمجرمين ولا شو سبب ذلك وأحلاه يس الربنا مجد مجريها أهادلة إن رضان أو كملا قيما لا شيء صبي كبرين لكن القيما صمد جالسين كل واحد على ما لما جالسين كرين ماذا قال مسلمين أو ما يلاه يوم راحوا يعني مر كإله سبحانه وتعالى هو هالوين والصلاح على وحولون بري أياها بون لكن فترى <تصفيق> يا جماعه ما هو هذا الذي دعاه له لا على يعني ما وياه ما ما عرفينه اللغه ولا ندعي عليه ما بارين ولا نذع منك من ولا نذع منك ولا يدع يعني بالطاعه اذا عذبك في نوم يعني ثم تصبح نومه ونرى وحل ورنا قاعه من دعاء الله ما عذب الى دعاء الى كانت فريده فريده له سبع رمضان فريده الحال الفرق دايد الواجب دايد ما ما لم هذول لكن عطيوته طران الضيع حتى الذي صلى على كل روايه احاديث وكره الله وياك ضرب ظهرك وأخذ مالك حتى يعني واحد ينفخ حبيب ببراعه كان ادري اولا هغله او بو بو حقيقت لو دهلني حتى بتاع لفتي ببراعه بتاع لفتي حسان كما يعني واحد يروح على رأسه إكس في لبنان ما الدفاع ونفسه روح ومن إكس يجي جوا مالي فهو واحد على رأسه إكس في في هذه المنطقة على قصص ليتو يعني عدل لما عليه سلم وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك أدل بغض وجه أطيب من الله صلّى وعليه وسلم ولد الإمام قال ادعين والمعافات يعني هلات يقول لها هدايته والمعافات يقول العفيف الله تعالى يرضى عليه الله ونتلي الثمة مما الذي جاء نراعنا عليكم والجماعه يا جماعه دعيا نراعنا ومسلمين من لمروه رضوان الله على المركب ونقوم على قدر الله فلا يوجد يا قدر الله يؤول خلاف خلاف يا والسرقه فالسرقه فلا تريد يا ونحب أهل العدل والأمانات ونستهي الصنة والصلاحة وصوات ثم وطريقين نجد صلوات الله صلى الله عليه وسلم صنة وطريقة صنة وصلاة عليه الصلاة في استلاح الشرق يساقطع استلاح البناء فقهنا يعني معناه واحد علامة صنة هذين إلى وقت واحد أسهل ما يقابل الواجه وهي كما معناه فسو السهلين لكن حديث حديث أبو قرآن فالصنة أسهل أرسل بمعنى الطريقة للسلوى. الصلّى لله وشوفوا الله صلى الله عليه وسلم وإن كنتم الله فاتبعوني وجمع الله سبحانه وتعالى ما أورثيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم واتوأرثيه إذا أردتم بأمر فأتوا منهم استطعتم وإذا لاهتم مع شيء فاتسليبوه ما عرضته صلى الله عليه وسلم ووجبه إن تريتي فيه شتي فيه لمرق والجماعة جمعة لا يدري ما راع له إذا أنا جواعي ورحل جواعي وقبلت لكي ذلك فحاول الرسول صلى الله عليه وسلم هي التابعين هي إتفاق وشتا ولمرجو فإلى قيادة باعه كواس كل منها إنه مرحل أحد حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث الاشتراك إن أهل الكتابين افترطوا على تنقين وسبعين فرقة وإن هذه الأمة ستبتسرف وإن هذه الأمة ستبتسرف على ثلاثة وثمانين فرق كلها بالله النار إلا واحدة وهي الجماعة والرواية ومدح وهي الجماعة الفرق الناجية والجماعة يعني جماعة الصحابة والثعلب إنه ومتى عند السالب المجنون واحد السطر والروايات الحديثة قيلت من واحد صار رضي مرتي ليجى ليجي أي أودي هي ما أنا عليه وأصحابي هي ما أنا عليه وأصحابي ثم عاد مرتي إلى الراع على وفحول رسول صلى الله عليه وسلم يتالعين في الناس قد ينظر إلى قيام الساعة وعلى قد تلك آيات غرابة ومن شافك الرسول من بعد ما تمين له الهدى ويستمع غير السبيل المؤمنين لوير ما تولى ونصمه تهل مرضاء المصيرة غير لو أرى ما له من بعد ما تمين له الهدى وحشطني يعني وحوان بس في بتقول انت يا اول الرواحه تعاوت الربون صلى الله عليه وسلم يتحدثون في فترتين بنت كذا يعني رضوا الله عنهم في مرتبه مساله لينا يعني واحد من على الثلاث تواجهه بقطع اي فكره فنده نصع منها الكفر يا طريق يا قواعش يا تفسير خرقة وسحب بريه التفسير يا عوارض التوكل أميز ما هي غير أيا قالوا غد يلقى لنا شرعة أيقروا في كل بلد أيها الذين سقى الصلاة عليه أعلم بيتال الله لا والسمة النبي صلى الله عليه وسلم ونستمع السنة فردوا لي بشيء وغسلوا وجه إلا مع رأي له خديت سبحان الله و بلاغون و يي و خديت دويو هي خلاصه ما ضر السياسه سكمل و على واحد يعني 80% من ودان او هو معناه ان عند القدره الكبرى خلافه ان ثلاثه قالوا وقرئوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات فضل الخلد على التلون وان هذا الطراق المستقيم فتمسكه ولا تتبعوا العثول اودوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اودوا الله سبحانه وتعالى وفرضوا اعدوا بني الى اياك وتفرقوا الى ثلاثه للخلاف المحرون تظنوننا نوقرا يا رب سبحانه وتعالى لقد ورثوا اذنيه انه انه وياء اشركوا فتايرا اختلافا كثيرا فعليكم بكل وفي الخلفاء الراشدين عبدوا علينا بالواجبات وإياكم ومحدثات الغذور فان كل محدثه بدعه لا ترضا الله تبارك وتعالى رسول الله يعني خلاف بره ان كانت بمن بعد قاطع دواز هل وهذا الجزم عليه على السلام طريقه لا طريقه خلفه على الراشدين انما بيظهر الصراع ذكر هذه الطريقه اللازمه بمذهب الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظروا غدا لا توري او دين لا دغيا او كل دين وا معالي الشركه او دين لا تيلو دين لا دغيا هي بدعه وا صلى الله عليه وسلم رواه ثلاثه وكل دين بلا بلا دعاه الطلباري و لا يطريقنا منيا والجماعه اي كل راي الله جماعه الصحابه والتابعون خلاف قال السعيد لا قال سوايا المعاناة المجرمة ولم يجب وحنا شعلها أهل العدل عدل لا دست سائلة شعلها والأمانة بي. يا أمانة دست سائلة شعلها ولم يجب وحنا أهل الجريء والخيانة يعني الجوك هي خيانة دست أهل كذا أنا وانو معناه على هو سلك الولاء والبراء سلك الولاء والبراء لأن أصل الولاء والبراء وأنا أقول شعبيني أصل الولاء والبراء وحيل الحب في الله والبغض في الله الحب والبغض يا سلام وحيل كيما لتأصل كذا حبي الله يأثقل سبحانه وتعالى وش مثيل حبي الله يأثقل وح مثل ذا الله سبحانه وتعالى إن شاء الله وخ الله وكيف سحيلته اليهم فوددنا يالق <تصفيق> في عينها يا رب العالمين ايلله الذي يحب الذين يقاتلون في سبيل اسمه والله يحب الصادقين والمقتاهرين الى إلى ردت سعيلته او جعلها اي سعيلته اتي عكشاي ايا عسكته او علاقه على سبحانه وتعالى او جعلها ايا فينا او جعلها لينا انت تقول ان دراج وضمه هيدا فاس ايا الولاء والبراء في سوتو فيك اي داشه قولو قالو له ما هو يعني, وحل الله وحل وحل وحل وحل في يعني أو ولا أو ولا ولا روح على واحد وهو مؤمن فكامل من الله كامن وانتي وجهه لو ثم على رحوه من جد وترجل كمان إما إن كلا على ورو مري واما لا عويل إما على يس على بطلا ما كناه أما معناه رحوي يقول كلاه وحوي الله يس وجهك الله وحوي رافيسو دوان فقال إذا مسأل عكس وضمان ومحب وحيك عنها أهل العبلي عدا لده بسيانة عنها والأمانة يمانا يذكر ومن يجد وحيه معنا أهل الجير جيرك بسي فئي وخيالتي أهلا وذكر أهلا ونقول وحيه لنا يعني ما حويه؟ أما قرار كله أهلا مدحي أو مسالحه السوكة لكي تسوك أما السوى بحريرت الساميات يعني مسألة الولاء والبراء، إلى من تأتي قضيتي وإلى قصلي تنفس، يعني رأوي القذئي بغضي يصير قصلي تن لله ولماه، إلى هذا ربي وحنا إلى هذا ربي أكره، إلى هذا ربي تزوجتني لا للقبيلة ولا للصلة ولا لأي شيء ضاع ما، ولا قولوا الله الله أي أعلم أبكي عليه عليا وترى يبدها كلا، وترى شيء. استمعوا يا ذهغل على الله بسم الله لا يغلب او غيره لا اله الله لا ما كلمه ديني هو على الا يتكلم لله جيت اول بنت لله لكي الىه قدعو اليميس تغرى وفرها هو قال او المعنى هو رديتي سبحانه وتعالى على الجهة من اللي يزوجه بأضان علم أولهي ومن أكبر جنوب أيضاً قل إنما حرم الشرك يعني الله سبحانه وتعالى إنبلاً لحظوا ليها قل حرم ربي القواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغيب الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون شركوا الله سبحانه وتعالى يعني إله سبحانه على أن تشركوا واحداً بيتاً مروعي من إلا تشركوا ما ومن الناس الذين في الله يغيرون العلم ولا غدر ولا كتاب مبين وضرب غض عينه وعذاب مراد الدين تكور رضاك كأنك عن الله سبحانه وتعالى كل معنى حق المقيم للعالمين المقيم ويري إعلام عن رب العالمين يعني ضرب غض فتوج له يا بديت تكور الله سبحانه وتعالى عني توحت في أيحي وغرة الله صوّض مرك واحد على الأورور الله عمال الوليو عمال الوليو الله سبحانه وتعالى حد سفتح رتوه أجل ولله المثل إلى ما على رحوه إلى ملحوين كذا أنت على رحوه وراء أرثم على سلاه سلاه هذا راعي خروف مودي واحد على طب فتوه أول جاوله رب الجنة مزيله بس مزيله بس عالم جال مزيله كذا بكله أي مر هذا مرك سنا أولا سبحانه وتعالى ولله المثل المسأل الأعلى و حول صبتها و إيضا دي تلائم تدال سبحانه وتعالى الله عالم للعلم و كمتلك ومرى على الكفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر ومرى واحد رينابه لألمسح مسحيك على الكفين إلى وضع قفل مسح السفر السفر كنحل الإنسائية والحضر مركا للشريعين على أن سفر كالأهين كما جاء في الأثر أحاديثة لجلسة الكتبية صلوات الله عليه و سلام عليكم اتأ فلا في أصل كذو واحد. يعني أن إن على الخفين. لكن كتبت عقائد و الغدراء. فوكل الغدراء وشغله. وح لو غدراء شيعة على واحد قبارة شلاقي. إن كنت كذا لما تيجي كري الخفين تقرأ رقم ويان. وجدنا. يعني وح ويان إلا وح كذا واحد إن معناه على وجه توني كريو. مسر الخفين تقرأ على وجه توني كريو. عارفه قال ها معنى روح وياي المسئل يا عبد الحسين كايس رضوان بس تساوي لي ذا اي اقول لي ما 300 مرت وانا رجلنا يعني لما الصحون صفرك يحضرك لوذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم شو معناه عليه فهو امرت الصفرية أمؤوشي وأيوبا لانتها إلو مصنعه كفينك إلو مصنعه وكالنا إيلا لأحاديث الذي كنت أرى صلى الله عليه وسلم أو حد ثواثر جارث يعني في المتواثر المحلوية أي جارث أحاديث الذي كنت أرى صلى الله عليه وسلم ألنس على كفين كتو أرى صلى الله عليه وسلم كذلك ربما يجاك فيها حقائد العبودة لها شيء على إذا قمت بالصلاة تغسل وجيهكم ويجيهكم إلى المرافق و قراءه هو ارجوكم وامتقوا غضبكم ما هو من مسحا وارجوكم لتكرم لم مسحا وارجوكم نوايا لو قرأ كلامه مركه تفاصيل الشورى اللي تجاوبوا له يعني كتب التفاصيل ده يشرح على اول قوله تعالى انه لو تجاوبوا فضل الله والحج والجهاد ما ضيالي مع أول الأمر من المسلمين برد المقاتلين إلى قيام الساعة لا يقتلهما شيء ولا ينقضهما والحج حتى يا والجهاد الجهاد ما ضيالي وكر يوني أوسع مع الأمر هو أمر تأثرية للكيلة للكيلان ومن المسلمين من المسلمين من المسلمين كمل يعني المسلمين لم الجهاد برهم إن الأمر لا برغوا رأيه وفاجين من قولة فعدي الكعب ولا قيام الساحة إلا كعب أن تتقرس لك هذا يعني جهاتي مبعيه مدح ولا لدي له لا يمدونه لا مدريه شيء يحول مدريه ولا ينقضهما جهاتي حتى واحد بريكرة مأوتي مدداء إلي إفضاء القوى التي أعرف واحد بريكرة أنا قولك بريكرة مأوتي رأيولي مسألة يعني أنا هذا الكسية شافوا رسول دل لي يعني لمن هو واقف لي يعني واقف لي وكثير رجلين كذا مع واحد وشاري قبعت الماويون خواري كل واحد قبام إلا الجهاد كريمين إلا وترابع إمام أيوة أيمنتين وعينه اللي يطلع السؤال في سكت السيء يعني هو أنى إلى سر على اللقري لمن سأله قرطوني لمن سأله إلا لجهله وجات وعمشة شعالة رافضونه بي رافضون الشعالة يقول رافضون سوري إمامته إلا اليوم منه مضمانا إلا الجهاد أي طبعا فكلا واحد قبان إلا اللي هذه سرل إلا إمام معصوم أمويان إمام معصوم أمبعد بقال لكن إمام أنا خلطني أنا خلطني بالنائعي أنا جائر بعث للمدق الكلف للمرح جيتر وإلا جاحت فلوح هل سنوزك شخص وامد قول روح وهي مسلمين ثم راح لقول جاء الهبيه يا هبيه معناه عادل يا هيبه وايم معناه جهادك يا حكي يا شعائرك دينك الله جهادل ولا غدل ولا ولا وامد لواءه ايمانك إيمانك معتيه شرقيته اي شرقيين يعني معناها وحوي الا يد منك شارحنا كنا تقول معناها وحوي اكثر هذه كلمه المسلمين اي ملحله الغرام ان ما من فاعل او دموي اي كلان جهاد اي كلان حج اي امور ما ما تمكنين ولا ما مر ما هو لا غير مرتي خلاف بكوليه هذه لازم ومسلمين في امام ايلين اريدها ايجانا ايجوا اوثب او قبيل حديث الذي وهو الا ايمانك او شغل او واجباتك او كفرك حكمه ما المسلمين في اكو أو او ما من مسلمين ما في خلاص جهاد الجهاد يو باتيو أو يأديه أو دارا من الله تعالى مواره إت كشف أو أودوه حيث أمكمين تكمله أي واحد الجهاد لا يدونه فإن الجهاد حديث إمام الله وحده وامحلاه في بعض وإمام إنسان الإمام بلا جنة ما ندسي لا شك ولا ريح المعنى واحد ينعكس أو واجه أخو كرسيناكم قه حلقته يعني واحد يوضع الحلقة يعني اللي قاله هم لا بدون هم غصون لكن ما هو الصليسان إلى رأيهم كلا دمبل الإيوه وين قاموا عكس كلتا مرتوين كذا الجلاد جدو جدو حيوان إنه أي سفرين حتى واحد منهم عفرين تا معنا واحد مسلم فأينم لا أيهم جماعة أنت إمام لقينا لهالك الشيو لا قاله أحد من هن العلم من عبادك من أويلي ما إن إلقاء وثيقة <تصفيق> وثيقة بعين هل ذكي لكن جهاز الواتر والوكر الغائر جهاز لواطاني أو مثليته بيو أو معناه وطن كورية إيرسان أو قالوا منجوس أو قالوا جيو جيو دموع زلاجات مين؟ هذا واحد وإن إلقاء وثيقة فإلقاء وثيقة الله ولا مارية كل حاجة لكن مثليته بفائدة المثليته أغلبها هذا ضجع الله يا الكثيرا نوع سو كلا ساعة إلقاء وثيقة أحد من أهل العلم والحج والجماعة المتل مثلاً مرقع واحد سوبر بلم بعض تقرير ليه وح تقرير ل مثلاً في سبعة شهور في ثلاثة مصليات تقدر تساويه ثقرا وتساهل وح تقيا ل مثلاً واحد إلى ثلاثة أو ثلاثة إلى ثلاثة سريع اعتقادها لثمة والجماعة يعني تقر واس تقرير ليه وح كذا رجال حسك كل معناه على ولا توحي انني عدي اي ثواني او اي ار بي اتاغير وانه قدر فيه او لا قدر فيه معناتها لاغولا على داك الجهاز ديالته ما بيالي هو سيره مع اول الامر هو امامك اساقون تاع الكيرنكود ولا ممكن تكمل أي دنيسي يحكي أي سائر بره وفاجيلون هدينا لهم على هذا كله خطوسيا اشتراك الإمامة في الحج والجهاد هديتي لنا اشتراك الإمامة اشتراط واح كله واحد على تيسي سبب شئ جل شئ جل شرد وياه هدينا واحد عمل كله ما أصلحه وواحد يقوله سمرت الإمامة حدش الله شبعين حدش كل شيء سحاتايل وياهم شرد وياه وبتشاري عليه 4000 حدش كل يوم كله هديت الإمامة الاثنين هديت لكن هذه الأرنجة هي الإيمانتي حد شرط يلاكي الأجارتين منه يعني أحوالي الأيوة يعني هدين الله لنا واسدي الله وعلى الله صلى الله هدين الله وينرحمكي والله وصلى الله والله إستان ما يخلحتك وخلحتك معنى هو ومعنى هو ومعنى هو وعنى هو بذنبهم وفاجئهم كونا بأرجونا إلى قيام الساعة إلا الساعة أبو لا يوجدون هنا نزل واحد كتوسة ياركا السجأ وإلى المولى تيمى ايمرى لكم من الجهاد ايما لا, يمكنه ولا يمكنه لا, أي لا انت نل الجهاد لا يدنيهما شيء حتى الى الجهاد كن وحضر ولا يكره ولا ينقضما كذلك هذه الكلمه اي فهم معنى هو وخله ادل يعني لا يوجد القيام مع قباه خلاص ادل إلا إذا لم نبرك طوأ كما هلكرت على شعر إيران جائر وذا لا إذا أومأ هلكرت هذا سمع هذا قراءه او خلق الى اضمامه امسوره قراءه له معنى هو ان غمرنا فان الله الها ترجع لهم واي ولي حافظين له الى من علينا رسول الله الالهي معناه ما ليس يعني ذك الى ادمه اعماله فودنا كرام الكاسين يعلمون ما تفعلون الله سبحانه وتعالى وهو يمن حبيب في طوره عقده صلى الله عليه وسلم فيكم ملائكة من الليل وملائكة من النهار يعني ملائكتكم فيلس في صلاة العصر وصلاة الصبح يعني مرت القلب إذا قرئ إذا قلبت قلبي تلوى صدري إلى آخره حديث ما هذه فربنين آيات القرآن كتب سياه إلا رسل آيات لا يكتبون ما تمنرون الله سبحانه وتعالى وطرني يعني ملائكة قرئ أعماش ابن آدم أين لوامعكم مننا ما على اليمين وعلى الشمال قائد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب العفيد صنصر بالله سبحانه وتعالى ومؤمنوا عن ربين الله بلكرام سنونا كالألكة تجينئة وقرية فإلا الله إلهي قد جعله من يلعلون هدوش من حافظون السوائل العللية يعني عماش مدعب الشقضة عماشا رائعيا الله وحلاحا سهين من أميهم ومؤمنوا عن ربين الله بملك الموت ملكون يوفايا ربين ايو قرئ له صلاه تطوي لو ديني وقلب ارواح العالمين عالمث ارواح قال سبحانه وتعالى هو الختاري انه خلق النفس كما قال الله تعالى في ليدتي هذا ملكات ولقومنا ملك عزرائيل الله يا لنا ما؟ سجل ما؟ مسلس طقير. ما الكلم سلطة؟ هذا بدل ما قلت سبب. هذا بدل. وليت وصفكم ملك الموت الذي وُكِلَ بكم. ثم إلى ربكم ترجعون. ولو الكلم. وعجل يا الذي عليه هو عند هذه النسوة لا يكون تهينة وقالنا يا اي أسوى النفس المطمئنة يعني واحد صباح بأراني مركعة السبين يرو صباح هذه النفس سينتبقى تهينة بل ايكتله مرتبه لسه فيها انت سبت عندها ايرلييت مساكولك سالم حديث مرتبه وادري حديثه وركه ورمله هذا مقدر دينا قلنا تمركز لو في قاعده علميه ولا حتى تماما مرتبه شلون ما كان كل ما يقول مال يقول رسول ما صلى الله عليه احاديث وتغريات ايضا قران الله قرمن و من من من من من من من من من من من من من من لوذ يذبح عنها في أرواح العالمين على من أرواحه في القبور وفي عذاب القبر في سنوات الروميين لا لمن إذ لمن إذ أي معنى وحول لمن إذ حال أسرارك كان أهالي أهل وأهالي له عذاب القبر لا عذاب القبر لورميين لا وحالة جلوي إذ أهل وأهل معنى وحول الله أظهر الجلية أستلمته أي منكر لو قائل منكر وحل كمان رمائل ما قائل منكر منكر قائل سئ يا ولكير المكيد لو لم الملائكه بس بقدره في قدره قبل ان تطلع من الروح عن ربي ربي او يدينيا ودين وبيه في ايام وله وبيه وبيه في على ما جاءت به سيرة كثر حديث وأحاديث سيرة سيدنا عرض الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة بدر الله عليه الصحابة رضي الله عنهم. نحن رحويان عذاب القبر هالسوال معنا النبي صلى الله عليه وسلم وعبيدي تري الله من عذاب الجنة عذاب الجهنم من عذاب القبر وعيدك من فتنة في المخية والماجورة من فتنة من سوء الدنيا ما تواصلنا وعندما عد إلى قطسنا نزل صلى الله عليه وسلم حديث بخاري مر بقبرين فقال إلا هما ليعدبان وما يعدبان في كبير يعني قبر هذا هو حداب الذي لم يتعينه فك حديثك القبر إما روبة من الرياض الجلة وإما خفرة من حفر الله قبل جمرت حداب كيسه والسجلس حديث تلقون كبير صلى الله عليه وسلم يعني حوالي متواتك جارب واحدة كملة وآيما قرائزة كملة كملة يعني وحاولون يدرشون عذاب القبر له وحاكلنا وإلا للذين ظلموا عذاباً دون ذلك عذاب دون ذلك طعب المفتصير وحاكل فصلان عذاب كبرس لخح قبر الروح لوح عذاب قرطون لأزيني كفصلان وحاكلنا يعني وحاولين نكي الله سبحانه وتعالى وآل فرعون طور منه وحاقني آل فرعون رسوء العذاب النار يعرضون عليها غنوياً وحشياً وَيَوْمَ تَقُولُ تكون الساعه في ابصر أَشَدَّ قراوله اسد العابد ودول اللَّهُ ما انصلوا بالليل معنا تقومون لي اللَّهُ بالليل اياتهم يمتلون بالليل على واحد ويعذب الشران على القبر لانه ليس ذايه كمثال مرق قرانكم في, في, في النيان لكن هذو على ورابة الأرض. أوكي ده. على وحو يبرزك بقصيوم. أو على قبل الجليلة. إن على حلال فجاري الماء. على البرزق ولا لاير. إلا على حتى وحو يهزك كثير موق. أوكي ده المدفع اللي هو يطلع أكل الضبوع والعدان. بالجوف والعدان. بلا عذاب يا إنا درنا سبحانه على سجن ولا يقنا. وحى عذاب يقولنا عياز وحى والنصي يجف الشيطان. إذا في أورا الصعراء يا لولا عذاب يا سينا بعضها لأني أريدين من الضوء نكريا لعذاب يا ماء لا أريد أن أترى لعذاب أريد الله ويصمد الله الله أعلم